بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا استالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم أرودهم يخفرون ألا يظنوا لائف أنهم ليوم عظيم يوم يقوم رب العالمين كلا إن كتابا فجار نفيس الجين وما أدراك ما في الجين كتاب مردون وإذن يوم بذل المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به كل معتد أثيث إذا شتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل قال على قدوبهم ما كانوا يكفهون كلا إنهم عن ربهم يوم إذ لمحجوبون ثم إنهم كلا إن كتاب الأبرار لفي عملي وما أدراك ما عملي كتاب مرضو يشهد المقرب إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظر تعرف في نظرة النهيرية يثقون من رحيق مختومون ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسمين عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا وإذا مروا بهم يترامزون وإذا مقلبوا إلى أهلهم مقلبوا فكير وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوا وما أرسلوا عليهم حافظين الذين آمها من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل تغرب الكفار